يا ربي الله الله ومن عبي علِّت وطاقَدَ من لها قم صلا الفجر ولا في مصر وحولها الله الله الله على مختار الله الله الله هو أكبر أم الدنيا كمن وَكَتَرَ لو كنت أسيب أنا مش هسيب حاولت فيها الله بنا انت لنا كف وغوص وموعين يا الله عجل برفع ما نزل انت رحيم لم تزل يا الله الله الله الله is the Greatest. All of the worlds, none is more than شر العين وخذهمها بذبا يا الله يا ربنا أنت لنا كف وغوص واموين يا الله الله الله يا ربي الله الله ومن أذيه علنت وضاقت من نها ثم صل الفجر ولا في مسرح وحولها الله, الله الله الله على المختر الله, الله الله اكبر ام الدنيا كمن واكتر لو كنت اغصب انا مش هغصب اوقف فيها الله الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا الله ربك اكفنا شر العيده واخذهم هموها يا الله واجعلهم نافذا وعبره للناظرين يا الله يا ربنا أنت لنا كاف وغوص وموعين يا الله الله الله يا ربي الله الله ومن أولي عهل التعضاء قدم النرحاء ضمصنا الفجر ولا في مصر وحولها الله, الله الله الله على المختار الله الله الله أكبر أمي الدنيا Kā manu atsālā? Lau būt au sīp, hāna mūš